بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشطاق كَمْ كم مِنْ من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص 110. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم 111. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 112. أجعل هذا لشيء عجاب 110. وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد 111. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق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 وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَيَنظُرُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنُودٌ مَّا هُنَالِكَ مهزوم مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ كَانَ أَحْزَابًا إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ اقْتِصَابًا وَمَا يَنظُرُهَا أُولَٰئِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فواق 117. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب 118. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب 119. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصْمَ لبَ غابعضُناَا عَ بَعض فَحكُ بَ نابِالحَّ وَلاَا تُشْتطَ فَحكُْ بََ نابِحَِّ وَلاَا تُشْط وَهدنَا إِ سَاءِ إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال, فقال أكفرنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه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 124. فظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب 125. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب 126. يا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 119. ومن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 110. وما خلقنا السماء والأرض ذَلِكَ بينهما باطلا 111. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.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 ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عَلَيْهِ بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب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 122. إنك أنت الوهاب 123. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب 124. والشياطين كل بناء وغواص 125. مقرنين في الأصفاد هذا يعطى ثمن او امسك بغير حساب وان له عندنا لذلفه وحسن مآب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه انني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا لَهُ أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنك إنا وجدناه صابرا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 117. واذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار 118. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب 119. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب 111. فِيهَا فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 112. وعندهم قاصرات الطرف أتراب 113. هذا ما توعدون ليوم الحساب 114. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب 125. جهنم يصلونها فبئس المهاد 126. هذا فليذوقوه حميم وغساق 127. من شكله أزواج هذا فوج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 111. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار 112. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار 113. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار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 111. إلى يوم الوقت المعلوم 112. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين 113. إلا عبادك منهم المخلصين 114. قال فالحق والحق أقول ل أَمْلَ َّ جَهَنَّ مَ مِكَ وَمَِّ من تَبِعَكَ مِنهُم أَجمائين قُلْم أَسْأَلُُم عَلَيْهِ مِنْ أَجرُْ وَمَا أنا من المتكلفين. أَنَ مِنَمُتَكَِّفين إنهُ وَإِلَّا دِكررُ للِعَمينَ وَلَ تَعلمَّ نَبَأَهُ بَعدَ حين